الله الرحمن الرحيم تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج تلك فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو وَمَا قُتْتَ دُونَكُم وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ إِلْكَ الرَّسُلُ فَرْطَنَّا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَلَ ش أَمغُ م Yeah. yeah. والكافرون هم الظالمون الله لا Teho, maan, ilmapiiri, maan, ما بين أيديهم وما خيفهم ولا يحيطون بشيء وسع كعوسي وغس Allah I oh. يعلم ما بين أي. Voi da, the man. فالله سميع عليم لا ka be ما ظلمت إلى النور، والذين كفروا. أولئك هم <تصفيق> إذ قال إبراهيم فأتي بها من المعرب فضهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كل الذي مولانا قر يسي وعافيتنا على عيشنا وهي قويا تننا قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارٍ مَّرْكَنَا عَلَكَ أَيَعْتَنِي لَنَسْوِي وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ ثُمَّ نكسها فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِينُ فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء وَلَمَّا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَن تَلُو I <laughs> بعثا بلن في كل صوب لن تبني الذين ينفقون أجوالكم في سبيل الله ثم لا قدم لكم من موقع معراجه